117. مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 117. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من شفه نفسه ولقد اشطفيناه بالدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ خَطَفَ لَكُمُ الْدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْسِلُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء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 تلك أمّت قد خلت لها ما كسبت ولَكُم مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ